قل الذكرين حرم أم الأنتين أم اجتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خلق لكم ثمانية أصناف من الضن زوجين ذكرا وانثى ومن المعز اثنين قل أيها الرسول للمشركين. هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة فإن قالوا نعم فقل لهم لماذا تحرمون الاناث أم أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم فقل لهم لماذا تحرمون الذكرين أم أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اجتمال الرحم عليه فإن قالوا نعم فقل لهم لم تفرقون بينما اجتملت عليه الارحام بتحريم ذكوره ثاره وتحريم اناثه ثاره اخبروني ايها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح ان كنتم صادقين في دعواكم ان تحريم ذلك من الله اذن في هذه الايه الكريمه تلقين لكيفية محاجة المخالفين الذين يفتئون على دين الله تعالى ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ حرم أم الأنتين أم اجتملت عليه أرحام الأنتين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبقية الأصناف الثمان هي زوجان من الإبل وزوجان من الوقر قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها للذكورته أم لأنوثته أم لاجتماع الرحم عليه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 إن الله لا إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم من على على الله إذا أيها الاخوه تحريم ما حله الله خطير جدا وتحليل ما حرمه الله خطير جدا والتحليل والتحريم أمر لله تعالى لا يحق لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل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 قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون زكاء وهو الميت أو كان دما سائلا أي مسبوحا أو كان لحم خنزير فإنه رجس أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم كالمذبوح لأصنامهم فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات شدة الجوع غير طالب غير طالب تلدذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه بذلك إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر ان أكل منها رحيم به فربنا جل جلاله قد أمر بحفظ الأبدان فالإنسان لا يثر في نفسه حتى يموت بل عليه أن يأخذ على قدر دفع الرمق عنه ولا يتجاوز الحد الذي شرع له ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الانعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله إنما يتبعون فيه إملاء الشيطان فقال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 والنعام وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألي والجن وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به من فوائد الآيات. في الآيات دليل على إثبات المناظره في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس الوحي وما يستنبط منه والطريق لمعرفة الحلال والحرام إن من الظلم أن يقلب أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته